الرحيم، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، تذيل في الأنفال. جرت عادة الفقهاء على التعرض للأنفال بعد الخرام على كتاب الكونس لما بينهما من المناسبة. من المناسبة باعتبار أن الكونس نصفه للإمام والأنفال كلها للإمام. فرجان بينهما هو حق. قال سبحانه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول ودلت النصوص المتظاهر على أن ما كان لله والرسول فهو للإمام إذن الأنفال هي الإمام عليه ما هي الأنفال؟ اختلفت كلماتهم في تعدادها فمنها كل ارض يغنمها المسلمون من الكفار بغير قتال يعني كما يعبرون المفتوحة عن المفتوحة عن يعني ما فتحت من دون أن يوجد عليها خيل ولا فهذه ملك للإيمان عليه السلام أو فتحت صلحان إما أن أهلها ابتعدوا عباد الله إما أن أهلها ترقوها فغنيها المسلمون أو أن أهلها سلموها صلحان ولذلك نعتقد قضية الاعتقاد الشيعة في فدك من هذا الباب أن فدك من الأراضي التي صولح عليها أهتبار فهي من المفتوحة عنواع لذلك تكون ملكة الرسول صلى الله عليه وآله هنا إشكال طرحه الشيخ البوجردي عن والده والده كان من المراجع طبعا شيخ ابو نقل إشكال عن رسالة والديه، ثم قال أن هذا الإشكال مو موجود في التفسير وكان موجود. حاصل الإشكال أن هناك آيتين متعاقبتين. الآية الأولى: وما أفا الله على رسوله منهم فلم يوجد عليه بخيل ولا ركاب. ولكن الله كذا يسلف رسلاه على ما يشاء. الآية التي بعدها وما أفا الله على رسوله من أهل القراء فللله وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وبنفسهم. راية الآية الأولى أن الفيء للرسول ما أفا الله على رسوله عن فيء الرسول منهم فما أوجب عليهم بخير النبارة. يعني يعني موت تعبكم ما وجهتم عليه بحي المناركة حتى يصير إليكم هذا للرسول ما أطلق الله على رسولي منهم فما وجهتم عليه بحي المناركة ولكن الله يسلطه رسله هذا العمل ليس من أتعابكم حتى تكون الأرض لكم هذا للرسول هذا مضمون الآية مضمونها أن الفئ لرسول الآية الثانية بعدها مباشرة ظاهرة أن الفئ تقسم على الأقسام ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ويهد القربى واليتامة والمساكين من السبيل نفس مصارف الخمس هي مصارف ظهروا عندنا الأسهم شنو؟ ستة وليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم محصل الشبه أن الآية الثانية هل هي مبينة للآية الأولى؟ بمعنى أن الآية الأولى ساكتة عن المصرف الآية الثانية مبينة أو أن الآية الثانية مساوية لآية الغنيمة وعلموا أن ما غرنت من شف أن الله يفهم ساء إذا قلتم بأن الآية الثانية مبينة للآية الأولى هذا خلاف ما هو مجمع عليه من أن الأنفال خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كانت الآية الثانية تبين الآية الأولى يعني تبين أن الفيء الذي هو من ستة لا للرسول الخاصة وهذا يخالف ما هو المقطوع بخلافه واضح وإن قلتم بأن الآية الثانية ما له رب بالآية الأولى وإنما هي في عداد ما يتكلم على شنو على الغنائم كما أن آية الغنيمة تتكلم عن الغنائم على أن ما غلمتم من شفاء الله ومسه وللرسول ولي القربى هذه من الآية تحدث على الغنائم ما له رب بالآية الأولى إذا كان ما إليها رب الآية الأولى فحينئذن هذه الآية تعبر بالفاي ما أفاء والفاي هو ما يؤخذ بغير قتال وما يؤخذ بغير قتال لا يقسم على هذه الأسواق قد يكون قادة صلى هذه الناحية غير واضحة يقول شيخ البروجردي أنه طرحت ثلاثة أسئلة. الجواب الأول أن الآية الثانية ناظرة لفيء خاص لا لمطلق الفيء فده يحتاج لمخصص. دليل؟ لا دليل. أو أنها نسخة للآية الأولى، فالنسخة يحتاج لها ولا يوجد دليل. أو يكون تفضلاً من يعني كأنه في الآية الأولى تبارك وتعالى أعطل فيء للرسول في الآية الثلاثة تفضل بأن الفيل للرسول هم للأسهم الستة ولا يشتمعها بعد أن يكون كان للرسول لا معنى لإعطائه لغيره من باب التفضل حين من باب إخراج الملك عن أهله إلى غير أهله لا يكون تفضلاً إن جواب المحق الأرض بينا الجواب الثاني ما أجاب به الشيخ الطوسي في التبيان من أن الآيتين تنظران إلى أمل واحد هو الفين إنما الآية الأولى تنص على من له الولاية على الفين والآية الثانية تنص على مصر في الفين فرق ما أفى الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه بخير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله يعني أن الولاية على الفين من؟ بالرسول أما مصرفه مصرفه هذه الأقسام الستة للرسول هو الرسول يدر قراره فيجب على الرسول أن يصرف هذا الفيء في هذه الأقسام الستة فالآية الأولى متعرضة لمن له الولاية والآية الثانية متعرضة للمصرف <تصفيق> الشيخ <تصفيق> البروجة لله هو أيضا كما ترى كانتهم جواب غير تأمين وهو أيضا كما ترى لعل مقصوده هكذا أنه اجمعت الطائفة على أن الفئة ملك للرسول لا أنه الولي عليه وبقية الجهات مصرار مضافا إلى أنها تعبر باللام في الآية الثانية لله وللرسول الظاهر أنه لام الملكية مثلا الجواب الثالث ما أجاب به سيدنا الأستاذ كان السيد الخورم بأنه الآية الأولى موضوعها شيء والآية الثانية موضوعها شيء آخر موضوع الآية الأولى ما أخذ بغير قتال ما أفاء الله على رسوله منهم يعني ما جاء للرسول عن غير طريق القتال فهو له الايه الثانيه موضوعها ما اخذ بالقتال لكن ما اخذ بالقتال على قسمين تار ما يؤخذ بالقتال في القرى يعني يدخل المسلمون داخل بلاد الكفار فيستلمون هذه الأراضي وتار شنو في دار الحرب في ميدان الحرب من دون الدخول القسم الأول وهو ما يؤخذ من الكفار بالقتال في داخل القرى هيئون ولكنه يقسم كقسمة الغنيمة يقسم على المقاتلين ويجب عليهم إخراج الخمس والخمس مثلا خدم القسم الثاني وهو شنو ما يؤخذ في ميدان الحرب هذا اللي اتعرض إلى آية الغني ما وعلموا أنه ما غنمت من شيء فأن الله يكمسه لرسوله للقرباء وأما الآية الثانية في موضوعها ما أطاء الله على رسوله من أهل القرآن خصوص من أهل القرآن والمراد بما يؤخذ منهم بالقتال وبعد الغلب عليهم ودخول قرآنهم بقرينة مقابلة مع الآية والآية لقد ما أطاء الله على رسوله منهم لا يساعد ما أفعل الله على رسولي من أهل الخرى مقتضى المقابلة غير الموضوع واضح ولم يذكر فيها أن ما يرجع إلى النبي أي مقدار مما غنمه المسلمون إلا أن آية الغنيمة قد كشفت القناعة وبينت أن ما يغنمه المسلمون فقمسه إليه كما بين أيضا مصرفه في كلتا الآياتين يعني بالنتيجة أنه آية الغنيمة <تصفيق> هذه الآية الثانية تماما كلاهما تبين المصرار كلاهما متعلق بغنيمة القتال إنما هذه الغنيمة من أهل القرى وفي قراهم وترك في دار الحاط يسأل فإن خلق بأن الآية خصصة الرسول بالذكر ما افى الله على رسوله إذا هو ملك للجميع يش قالت على رسوله إذا هو ملك للجميع ما أفاء الله عليهم كلهم ما افى الله على رسوله لماذا خصص الرسول بالذكر يقول خب خصص بالذكر مع النوحد الستة لكونه المحور والأصيل في التسهين كأنما المقصود الأساسي في إعطاء الغنيمة هو الرسول باعتبار أن الغنيمة إذا وصلت الرسول صرفها في محلها وفي موضعها مثلا ثم يقول والشاهد على ما ذكرنا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فإنها صريحة في أن الآية الثانية ناظرة إلى الغنيمة وليست ناظرة للأنفاء ما إلى علاقة الآية الأولى قال عليه السلام الفيء والأنفال ما كانت من أرض لم يكن فيها هراقة دم يعني أرض أخذت بغير وقوم صولحوا واعطوا بأيديهم صالحهم الرسولهم لسلموا سلموا الأرض بأيديهم وما كان من أرض خرباه يعني بعد أهلها ماتوا بقية أو بطون أو فهو كله من الفيء فهذا لله ولرسوله فما كان لله فهو لرسوله وهو للإمام بعد الرسول وأما قوله وما أفاء الله على رسوله منه فما أوجهتم عليه بخير ولا ركاب قال ألا تراه هذا يعني الكلام اللي قاعد تتكلم فيه فيه هو هذا المقصود من قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم وأما قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة المغنم يعني يريد يقول الإيمان بأن الآية الثانية ما له ربط بالأنفال، الآية الثانية له ربط شنو؟ بالمغنم، فهي مثل المغنم كما أن المغنم لكل المسلمين، شرط أن يخرجوا خمسة والخمس يوزع على المقاتل المقاتعف والخمس يوزع على الأسماء الستة، كذلك هنا ما يؤخذ من أهل القرى بالقطع كذلك إن قلت إذا كان المطلوبات رجال بمنزلة المغنم، خلوا يقول مغنم بعد، النتيجة هي مغنم. قالت ما, ما في الامر ذاك مغنم دار الحرب هذا مغنم من اهل القرى النتيجة هو مغنم بمنزلة المغنم يقول ولا ينافيه التعبير بالمنزلة المشعر بالمغايرة لجواز كون التغير من اجل اختلاف المورد ان ذاك في دار الحرب وهذا من اهل القرى بعد الاشتراك في الحكم إلى أن الغالب في الغنيمة الاستيلاء عليها في دار الحرب وميدان القتال لا من أهل القرى فأشير إلى تنزيل إحدى الغنيمتين منزلة الأخرى والظاهر أن ما ذكره القدس سروا ما حدث أم أولا التعبير بالفين هنا في الكلام تعبير بالفين مقرد النصوص وارتكاز المتشرع هناك ما يقال للغنيمة فاء ولذلك سر التعبير عنه بالفاء هو هذا الفاء هو ما يرجع رجوع فاء إليه يعني رجع إليه باعتبار أن الأرض أساسا كلها للإمام فإذا استلم هذا المال بغير قتال فقد رجع إليه فيقال له فيئون الفاء شيء غنيمة الفيء واضح في الروايات وفي لسان المتشرعات أنه غير الغنيمة وأنه قسم من الأمثال فما دام الآية الثانية عبرت بالفيما أفاء الله على رسوله منهم حملها على أن المراد بها الغنيمه حملها على خلاف الله الغنور ثانيا بأن هذه الرواية مشاهدة مش الشيء واما صحيح محمد فهي صريحه في ان الايه يعني ناظر الغنيمه اصلا صريحه ولا ظاهره صريح صريحه فقط جاءت هذا بمنزله المغنم هذا بمنزله المغنم صريح في انه مغنم هذا المغنم يعني هذا مغنم جاء يقول الآية الثانية أن هذا مصرفه مصرف المغنام كما أن المغنام يقسم على يقسم خمسه كما أن المغنام يقسم خمسه على ستة أقسام هذا أيضا يقسم على ستة أقسام من حيث الاشتراك في حكم التقسيم لو وليس بمغنام هذا بمنزلة المغنام ليس صريحا في أن الآية الثانية ناظر الغنائم بل بالعكس. التعبير بالمنزلة ظاهر في انه ليس مغنمان وان المساله انه كما ان المغنم يقسم خمسه الى ستة اقسام هذا مو يقسم خمسه هذا يقسم بتمامه الى الى اقسام فالاشتراك في التقسيم هو الذي جعل امام يعبر عن جنون بغرزه المغنم بشكل في ذلك الصراحه ثالثا الظاهر أن شاهد الجامع ما ذكرت الشيخ أن الآية الأولى ما أطاء الله على رسوله أفادت أفاء عليه ما تفيد أنه ولعله ولا تحت ولايته ملكي يقضي ما تفيد ما الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه بخير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء غاية ما أفادت ان السلطنه على هذا الفي بيد من بيد الرسول الكل او لا انت بيد جبت الايه هذا الذي السلطنه للرسول عليه هو شنو هو بالله الله ومما يؤكد جدا ان الآية الثانية ناظر الآية الأولى نفس التعبير ما أفا الله على رسوله ما أفا الله على رسول غائتنا بلام ذكر رجال منهم هذي قالت من أهل قرآن منهم يعني منهم منهم منهم منهم يعني منهم يعني منهم يعني الكفار أربعة الكفار شنو كانوا على الرسول؟ القرى أربعة يعني القيد الثانية من أهل القرى لقيت قيدًا احترازيًا وإنما هو عنوان مشير إلى كفار نفسه في الآية الأولى أضمر قال منهم في الآية الثانية صرح دائم برق بين الآية نفس التعبير في الآياتين دال على وحدة المرادين تعبير الفي دال على وحدة المرادين رأيت ما في الأمر الآية الأولى لم تبين أنه ملك لماذا ؟ بني مثلاً الولاي للرسول الآية الثانية بيث أنما للرسول فهو مصرفه هذه الأقسام بخمسة ويؤكد ذلك أننا نستقرض ذكرنا في مسألة أنهم مملك شخصي، وأنهم مملكون للجهة جهه الرسالة بما هو رسول الظاهر العنوان هذا العنوان ظاهر في الموضوعية ظاهر العنوان ظاهر التعبير الرسول أن الرساله لها مكرية في الملكية الجهه مالكه ومن المعلوم أن الجهة إذا ملكت لا معنى لملكيتها إلا فيما هو مرتبط بها جهة الرسالة هي جهة إدارة اليتامى والمسافين من السبيل إلى آخره لا معنى لمالكية جهة الإمامة أو مالكية جهة الرسالة إلى شيء إلا صرف ذلك الشيء فيما يرتبط بالرسالة والإمامة. راضي إذن الآية الأولى نصت على من له الولايات الآية الثانية نصت على المصرف باعتبار أن هذا المصرف متناسب مع مالكية الجهاز وإلا أنه هذا, هذا موضوع شنو المخصص يعني يحتاج يذكر بالذات اللي يؤخذ من داخل القرى ليش شنو حاجة أكد عليها يعني الان وعلموا انما غنمتم من شي فأن الله يقومسه ألا يشمل ما يؤخذ من داخل القرى وما يشمل ما يؤخذ من خارجين تعلموا انما غنمتم من شي فأن الله يقومسه نطلقوا ظاهر في أن جميع ما يؤخذ بالقتال سواء من داخل القرى أو من ميدان الحرب هو غنيمة من المسلمين لا حاجة الى أن ينص على خصوص ما يؤخذ من داخل القرى بآية بقمستقلة فاضح هذا فإذا ما ذكره الدستور ومحل تأمن واضح وقد دلت عليه جملة من الأخبار يعني جملة من الأخبار دلت على أن الأرض المفتوحة عنها من الأنفى منها معتبرت الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يقول الله يسألونك عن الأنفال قل الانفال لله والرسول قال كل أرض جلا أهلها ينزل جل أهلها عنها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله والرسول وموثقه سماعة سألته عن الأنفال قال كل أرض خاربة مشاهدنا في هذه أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس به سامة أيضاً مو شهدنا في هذه قال ومنها البحرين شهدنا في هذه ومنها البحرين لم يوجد عليها بخيل ولا كار طبعاً البحرين يشبه المناخد كلها هذا ودي هجري هذا كله يقول لهم البحرين هذه من الأراب المفتوحة عنوى الذي سلم أهلها طبعاً وصحيحه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول أن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بايديهم وما كان من أرض خربه أو بطون أو دية فهذا كله من الفيء والأنفال شو الفيء؟ فيه صلاح هذا ما في فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث الشيء انما الكلام هل أنما يؤخذ بغير قتال الذي هو ملك من الرسول خاص أو يوم كل ما يؤخذ بغير قتال لو كان صورج أوان أو شيء كل ما يؤخذ بغير القتال المشهور هو الاختصاص ولكن التعميم غير بعيدين باستفادته من الأحوال. منها صحيح حبص بن البختري عن أبي عبد الله قال الأمثال ما لم يوجد عليه ما لم يوجد عليه يعني عام للأراضي ولغيرها بخير ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض حربات وصحيحه معاوية بن وهم قال قلت لأبي عبد الله السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم هذه الغنائم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس نشاهدنا في آخر العبارة وإن لم يكونوا قاتلوا عليها يعني على الغنائم كان كل ما غنموا للإمام كان كل ما غنموا سواء كان من الأراضي أو من غيرها ولكن قد يقال قد يناقش سيد لأنه الأمثال ما لم يوجف عليه ظاهر في ما ليجب عليها أنه مجنور مراقب لا يوجف عليه بعد. غير الأرض من الفرش والأواني لا يوجف عليه بخير ولا ركاب ظاهر التعبير الأمثال ما لم يوجف عليه بخير ولا ركاب بأنه ناظرهم للأراضي. للأراضي لا لغيرها فلا يستفاد منها ثانية لا يبررني استفاد منها ليش السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ظاهر التعبير كيف تقسم أنهم الأشاعل من بوله من الأراضي. فهذه الرواية إن لم تكن عامل الأراضي ولغيرها غيرها لا أقل منها خاص غير أراضي فتكون ظاهرة في مطلوبنا أن التعمين غير بعيد لظهورها في غير الأراضي مو بس أنها ظاهرة في العموم بل ظاهرة في خصوص غير الأراضي الأراضي إن قالت بأن الروايات الأولى كانت تعبر بالأرض ان الأنثال ما كان من أرض لم يكن فيها وراء قفلها اللي قبلها قال كل أرض خربت المقال ومنها البحرين تبقى جهة بحين ولا ركاة اللي قبلها قال أن كل أرض جلا أهلها تعبدوا بأرض هيرون أن ارضها قلت بأن اللي قبله مرحبا أعطي زيدين أيفيد أنه لا تعطي عمراء اللقب لا مفتوح إذا كان اللقب في مقام البيان والتحديد ظاهر لأن الإمام في مقام بيان الأنثال إذا كان الإمام في مقام تحديد الأنثال وقال كل أرضين ظاهر العنوان الموضوعية والمنخلية لأن مقتضى مقام التحديد هو هذا بذاته لا مفهوم له لكن بقرينة المقامية وهي وروده في مقام التحليل يكون له مفهوم فيدل على حصاب الرابح ولكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور ليش ؟ لان هذه الروايات لم تكن في مقام بيان كل الامثال جميع اقسام الامثال بدليل انها لم تتعرض لميراث من لا وارث له معنهم الامثال قطعا ولم تتعرض للمعادن زين فيعلم بذلك انها بيان مثال الامثال لا بيان مفهوم الامثال لو كان في مقام البيان المفهومي مفهوم الامثال ما هو لدلت على خصوص العربيه لكنها في بيان بيان المصداق الانثال ما يؤخذ بغيره التاثير المفهوم مصداقه الا التي جلا اهله لما كانت في مقام بيان المصداق لا في مقام بيان المفهوم لم تدل على الاختصاص وحينئذ لا تدنف القلب التعميم صراده ثانيه ان الظهور المزبور وان كان قابلا للتقييد يعني نقول إن النصوص العام تغتسل بالعموم نقول كل ما غنموا للامام عام يدل على الاراضي وغيرها نقول هذا العام يخصص بالروايات التي دلت على انه خصوص الاراضي العام يحمل على الخاص يقول لا مو قابل للتقييس اه يقول ابن سر التخصيص في باب العام والخاص في الاصول يقولوا ليش الخاص يقدم عليه سر سر تقديم الخاص على انه اظهر منه ومن باب تقديم الاظهر على الظاهر يقدم الخاص هنا الارض بالعكس هنا التعميم اظهر من التخصيص ليش؟ لان التخصيص استفيد من المفهوم لما كان الامام في مقام البيان صار لعنوان الارض مفهومون فالتحصيل يستفيد من المفهوم بينما التعميم يستفيد من المنطوق وبدلالة وضعية كان كل كل كل موضوع العموم وظهور العموم الوضعي المستند إلى أقوى من ظهور المفهوم فلا يخيل به صار واضح وفن إلى في الرواية قرينا أخرى على الشمول لغير الأراضي وقال يسيبون غنائم كيف تقسام السؤال عن تقسيم ما يسيبونهم للغنائم ظاهر في المنخولة فتحصل أن ما ذكره جماعا من عدم الاختصاص بالأراضي هو المطابق ما أفاء الله مطلق فعال الأراضي وليه غيرها كما لا يرفع أن عنوان الأرض إذا إلى موضوعيات عندما يقول الإمام الأنفال كل أرض جل أهله كل أرض من سواء كانت أرض مواد أو أرض عامرة سواء كانت الأرض التي أخذت غير قتال مواد أو كانت عامرة كل أرض هذا ظاهر العموم هنا إذ لو كانت مختصه بالموات لم يكن وجه حين للتقييد بعدم القتال عندنا قرينه خارجيه وهي لو كان المقصود ان الانفال خصوص الارض الموات وأما الارض العامره ما تصير ملك للرسول لو كان هذا مراجع هنا اذن ليش يقول الارض التي لم جف عليها اذن لأن الأرض الموادة على كل حال من سيد حتى لو وجد عليها هذا فعل ذلك. شرع عند مسلم أن المسلمين إذا فتحوا أرض عامرة لهم نم عليهم الخوف. إذا فتحوا أرضًا موادة ليست لهم وإن فتحوا هذا فعل ان الارض الموات على اي حال هي للامام قوتل عليها او لم يقاتل عليها لو كان المقصود في روايات الأمثال ان الارض عن ارض الموات نحتاج قيد لم يوجد عليها بخيل ولا ركال. تقيد حينئذ الموات من كل الإمام عليها أو لم يوجد عليها فتقيدها على الموات التي لم يوجد عليها حينئذ يقول سواء كانت من الموات أم من المحيات إذا لو كانت مقصصة بالموات لم يكن وجه حينئذ إذن بعد بعدم القتال ضرورة أن الأراضي الميتة التي يستولي عليها المسلمون تعد من الأمثل حتى إذا كان ذلك بعد القتال إذا الشرط في الأراضي التي تكون ملك المسلمين تكون عامرة حال الفاتح وإلا فهي من الأنفال سواء كان الاستيلاء عليها مع القتال أم بدونين إذن لابد أن نقول بأن المراد رفعا لهذه اللغوية حتى لا يكون التقييد لغوان بد أن نقول مقصود للأرض مطلق الارض عامرة أو مرأة لذلك إصحى انتقيدها بأنها لم يجب عليها فهل المرأة لأنها لو كانت عامرة وقوتل عليها فهل المسلمين نعم في صحيح حافظ المتقدما قيدت الأرض بالخريبة وكل أرض خريبة. خريبة يعني ما واقع. لكن لابد من رفع اليد عن تحكيما للعموم. عموم كل غنيمة. الوارد في صحيح ابن وهب كان كل ما غنموا للإمام علي السلام كل ما غنموا للإمام لابد أن عمه. ليش ان عمام يقول بانه باعتبار ان هذا العنوان غير ظاهر في الموضوعية وليش غير ظاهر في الموضوعية انه لقب واللقب لا مفهم ليه؟ ولعل الاجمام ذكره من باب المسباب لانه من باب تحديد المفهم نفس الناقش استعمل ويؤيده جملة من الأخبار منها صحيحة الكابولي من أن من أن الأرض كلها إذا كلها الإمام يشتقيدها بالأرض الموت والله وأن الله يورثها من إنشاؤه من عباده والعاقبة للمتقين قال الله قال عليه وسلم ونحن المتقون هذه الروايات وإن كانت واردة كثيرة الأرض كلها او الارض كلها وانه الا انه مو معلوم ضرورة فيما ان تستظروا كثيرا ان الارض ملك لا. ملكا شخصيا وان ملكية سائر العباد في طول ملكيتها الظاهر ان المقصود بهذه الروايات هو النظر الى جانب الجهاد الارض كلها للانام يعني ان حكومه الارض ترجع له عليه السلام اي بالاشياء المساله الارض كلها فكومه الارض والسلطن عليها هو للامام عليه السلام ومما يدل على ذلك تعبير انه ان الارض ان الله يرثها من شيء يرثها فيرثها الايه القرانيه وأن الارض يرثها شنو عباد الصالحين الحكم يعني يعني أنهم يكونوا لهم الحكم والأمر والنهي فيه والعاقبة للمتقين ونحن المتقون يعني لنا الأمر والنهي فيه ظاهر كلمة الأرض كلها للإمام مو الملكية الشخصية بحيث مثلا يستدلون بهذه على سرد أن أموال الدولة مجهوله في المال في أنه وإن قامت سيرة العقلاء، سيدفعوا يقول هكذا في أممهم كيف الدولة وإن قامت سيرة العقلاء على أن الدولة تملك، شرعي ألا قائم على هذا؟ إلا أن مثل هذه الروايات راجعة العلم، لو يقولون الدولة تملك، الشرع يقول الأرض كلها للإمام، متعين، يعني, يعني الدولة لا تملك. إلا أن تفون دولة الإمام فإذا كانت دولة الإمام فله الأولاية مثلها الروايات بنظره صالحة يا طائرة نقول له هذه الروايات نظرة جانب الحق والهيمنة على القرض بالأمر والمارات مناظر جانب الشخصي لا تنافي الصغرة وقلائية لقائمة على أن الدولة مالكة ومنها أي من الأنفال كل أرض ميتة لا رب لها هناك قلنا كل أرض لم يقاتل عليها سواء كانت ميتة أو عاملة في هنا نقول كل أرض ميتة قوت الأمل لم يقاتل فرق بين المطلبين هناك الأرض التي لم يقاتل عليها ميتة او عمو اهني الارض الميتة قوت الامر لم يقاتل عليها واضح كل ارض ميتة لا رب لها سواء لم يكن لها راب مثل البراري او ان ربها تركها وباد عنها بحيث عرضها الخراب بانجلاء اهلها او هلافهين فيعم الحكم مطلق الموات ذاتا ام عرضا يعني اذا كانت بذاتها موات مثل بطون الاوديه او كانت عامله ولكنه عرضها الموت بعد ذلك يدل عليه جمله من الاخبار منها صحيحه حفص بن البكتري المتقدمه قال عليه السلام وكل ارض خريبه ومنها موثقه سماعه سالته عن التنفال فقال كل ارض خريبه وصحيحه محمد بن مسلم وما كان من ارض خريبه وهذه النصوص قد يقال لانها شامله حتى للارض التي لها مالك معلوم بالفعل اذا تلتزمون بان الانفال كل ارض خربيه هو أرض خرباء ولها مالك يعني الامام لابد الامام يقيد الارض الخرباء التي ليس لها مالك معين بالفعل وإلا إذا أرض خربة لكن لها مالك معين بالفعل هذا كل ملك الإمام عليه السلام تعتبار أن الخراب لا يوجب انتقال الملك عن مالكه هو أرض خربة ومالكها بالفعل موجودة كأنه مهمل لها مجرد خراب الأرض لا يوجب خروجها عن الملك حتى تدخل في ملك الإمام عليه السلام واضح؟ وإطلاقها وإن شمل ما إذا كان لها مالك معلوم بالفعل إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق وتقييده بما إذا انجلى أهلها وأعرضوه مو بس انجلى أعرضوه بمختضى موثقة إسحاق بن عمار سألت أبا عبد الله عن الأنفال فقال هي الخرى التي فربت وانجلى مو بس قال فيعلم من ذلك أن مجرد الخراب لا يستوجب الخروج عن ملك المالك والدخول في ملك الإمام هل هو مشروط بالاعراض والإنجليا وبالجملة محل كلامنا الذي هو من الأنفال الأرض الخرب التي لم يملكها أحد أو ملكها وبعد ذلك أعراض فهذا ملك بالإيمان من هذا؟ يشتاق وجوابير ويريد ان ينطلق الى مقبل نساله ها ها ها ها ها ها